بوك تو دوزت اي ترى ثلاثة واربعون ثلاثة واربعون نا قبشتين زولوجيك في حديقة الحيوان في حديقة الحيوان اتيا اشتر كوبشتي زيولوجيك تلك هي حديقه الحيوان هل هي حديقه الحيوان اتيه يان جيرفات هنالك الزرافات هنالك الزرافات كو يان ارينت اين الدبابه اين الدبب كو يان الفنت اين الفيلا اين الفيلا كو يان جاربرينت اين الحيات اين الحيات كو يان لوانت اين الاسود اين الاسود كام ني ابارات فوتوغرافيک معي كاميرات صور معي كاميرا صور كام ني كامير فيلميكه معي كاميرا فيديو معي <أبراكي> كاميرا فيديو كو كا ني باتري اين توجد بطاريه اين توجد بطاريه؟ كو يان بينغوينت اين طيور البطريق؟ اين طيور البطريق؟ كو يان كانغوروت اين الكنغر؟ اين الكنغر؟ كو يان رينوسيرونتت اين وحيد القرن؟ اين وحيد القرن كو اش تواليتي اين توجد دوره مياه حمام اين توجد دوره المياه اتيه اش ني كافيه ني هناك مقهى هناك مقهى اتيه اش ني ريستورانت هناك مطعم هناك مطعم كو يان ديفيت اين الجمال اين الجمال كو يان غوريوفات و زيبرات اين الغوريلات والحمور الوحشيه اين الغوريلات والحمور الوحشيه كو يان تيجرات وكركوديلات اين النمور والتماسيح اين النمور والتماسيح